والدين الحق يوم يره على الدين كله وكفى بالله شهيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد ابدا المواصله شرح ثلاثه الاصول و باب التعاون على البر والتقوى كما قال جل في اولى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب وان باب ان الله جل في اولى ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم حتى على تنظيف المساجد وعلى اكرامها واخراج قذارات منها وانه امر عظيم وله اجور كبيره عند الله جل في علاه من هذا الباب غدا ان شاء الله بعد صلاه الفجر ستكون هناك حمله لتنظيف هذا المسجد فمطوب من الاخوه الذين يقدرون على ذلك ولا يكلف الله نثن الا وسعها ان نتعاون على توظيفه وال اجر عند الله جل وعلا وصلنا المره الفارطه الى مهاني عباده الامادات ذكرنا ترى الامام محمد بن عبد الوهاب في هذه الرساله اللطيفه الا وهي اصول الثلاثه هذه العباده هي الخوف واستدل بقوله سبحانه وتعالى فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين من يذكرنا بتعريف الخوف من يذكرنا بتعريف الخوف واقسامه من يذكرنا بتعريف الخوف واقسامه نعم الخوف هو توقع حصول مكروه وهو اباده قضيه فهي اقسام الخوف ثلاثه ها خوف الطبيخ احسن القسم الثاني نح من يعطينا القسم الثاني خوف يخاف السر نعم وهو يخاف الشرك يخاف الشرك وهو ان تخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله كالذين يخافون من الموت ان يصر اليهم بضر كالذين يخافون من الهتهم اصحاب القبور يخافون منهم ان يصر اليهم بضر اقول كما هكنا المره الفائته ان خاف على ذلك يعني يخاف انهم يؤذونها والله جل جلاله يقول ولا تدعوا من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك ما لا يضرك ولا ينفعك حقيقه كل ما دعى من دون الله انه لا ضر ولا ينفع الخوف الثالث خوف المحرم وهو الذي يجرك نحصل الى ترك كاع او فعل المعصيه المعص ما هو دليل الخوف ما هو دليل الخوف كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين ما هو وجه الاستدلال من هذه الايه على ان الخوف اباده امر النهي عن واحد مره اخرى صلوا وامر عباده ان يخافوا واذا امر بشيء فانه عباده فانه يحبه ويرضاه وينطبق عليه التعريف العباده هو كل او هو اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الاقوال الاعمال الظاهره والباطنه معنى اليوم الرجاء قال ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه ان يعمل عملا صالحا ولا يشرك في عباده ربه احدا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عباده ربه احدا الرجاء هو الطمع في المرغوب الطمع في المرغوب ومنه الطمع في ثواب الله لتدارك الرجاء هو الطمع في المرهود هذا تهريفه وهذا الطمع يحتاج إلى أسباب حتى يصل إلى ما يرغب فيه يحتاج إلى أسباب ولذلك قال الله جل الله علاه فمن كان يرجو لقاء ربه لماذا يرجو لقاء ربه هذا لا اربه ليثيبه يعني فمن كان يرجو هذا الثواب ما عليه ان يفعل لانه من الناس من يتكل على جانب الرجاء ان الله غفور رحيم فيترك الطاعات ويعتمد على هذا الامر قلنا الله غفور رحيم وهذا تغليب لجانب الرجاء بل انه رجاء مهموم بل انه رجاء مذموم لماذا لان الرجاء الممدوح قرنه الله جل في علاه بالعمل قال ان يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا الذي يرج ثواب الله الذي يرج ويقنع في ثواب الله عز وجل فعلي ان ياتي بالاعمال التي توصله الى ذلك الثواب لم يبقى مفتوح اليدين ولا في انشغ كما بعد ذلك يقول الله غفور رحيم وانا ارجو الثواب وانا اطمع فيما عند الناس قالوا دعاء لا الله رب العالمين قيد هذا الرجاء وهذا الطمع بامور قال فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بإبادة ربه أحدا فأهم أسباب الحصول على المطلوب المرغوط هو القيام بالعمل وهذا العمل يجب أن يتوفر فيه شرطان هذا العمل يجب أن يتوفر فيه شرطان الشرط الأول أن يكون العمل صالح أن يكون هذا العمل صالح والعمل الصالح هو الموافق لسنه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لانه ما من صالح وما من خير الا ودل الامه عليه فليت انسان بعمل لم تدل عليه السنه ويقول هذا عمل صالح نقول له هذا كره النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا قل له إذا هذا العمل ليس بصالح لو كان صالحا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام لنا لأن الله تبارك وتعالى أمره أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه وإن لم يفعل فما بلغ الرسالة ومن أمور أو من بعض أمور التبليغ أن يدل على كل خير يقرب رحم الله جل وعلاه وأن يحذرنا من كل شر يبعدنا عن الله تبارك وتعالى الشرط الأول في العمل الذي يجب أن يكون مع الرجاء هو أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم نظر بي كان بخلا يقول لك رجل أنا أحتفل بالمولد النبو الشريف تقول له لماذا يقول لك اريد ان اتقرب الى الله بهذا الاحتفال وانا ارجو من وراء هذا العمل الثواب من عند الله هذا هو الذي يفعله الناس فقل له ان الان اقوم بهذا الاحتفال والاعياد كما هو معلوم الاعياد هي من اظهر شعائر الدين الاعياد هي من اظهر شعائر الدين فيقول هذا الرجل يقول انا اتقرب الى الله وارجو ثواب الله لهذا العمل نقول له ننظر في هذا العمل هل هو اولا توفر فيه الشرط الاول الذي قال فيه الله جل وعلا فليعمل عملا صالحا يعني موافقا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم ننظر فيه هل فعله النبي عليه الصلاه والسلام لا ذا تعالى هل فعله الصحابه الكرام لا ما فعلو هل فعله التابعون لا ما فعلو ان انك تظن ان هناك عمل صالح لذلك بعض الناس لما يقال لهم ان هذا الامر من البدع يقول لك سبحان الله ماذا فعلت انا فعل شيء محرم انا فعلت امر طيب اقول له انت الان فعلت شيئا تذم به النبي عليه الصلاه والسلام وانت لا تشعر لما ان قلت ان هذا العمل صالح ان النبي عليه الصلاه والسلام لم ياتي به فان ظننت انه صالح ولم ياتي به فقد اتهمت النبي عليه الصلاه والسلام بانه لن يبلغ الرساله كلها ثانيا زد على ذلك معلوم ان خير القرون هم قرن النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه والتابعون رضي الله عن الصحابه وكذلك ذكر قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذه القرون التي تسعى الى مرضات الله وكثيرا ما ترجو الثواب من عند الله واي عمل تسار اليه اي عمل تسار اليه لن يقوم بهذا الامر انت خير منهم يسال الانسان نفسه فانت خيرا منهم في هذا الامر لا لست خيرا منهم اذا انت مفتتح باب ضلاله ومفتتح باب بدعه وانت تظن انك على خير رايتم ان العمل يجب ان يكون مقيد لان الله تبارك وتعالى لو فهمنا هذه القاعده لسلمنا من البدع الله رب العالمين لم يامرنا ان نعبده بما نحب نحن ونرضى لا وانما امرنا ان نتقرب اليه بما يحب هو ويرضى الله سبحانه وتعالى لم يامرنا ان نتقرب اليه بما نحب نحن ونرضى وانما امرنا بما ارسل الرسل اذا لو كان الامر كذلك كان كل انسان يعبد الله جل في علا كما يحب هو وكما يهوى هو وهذا دين امه ساره ودين اليهود ودين المسلكين أنهم يتقربون إلى الله بما يحبون وبما يرغونهم لا بما يحب الله جل على ورد أما المسلم التقي النقي الذي طهره الله ورب العالمين طهارة معنوية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المسلم لا ينجس هذا المسلم يتقرب إلى الله ويتعبت لله بما يحب الله ويرضى ولذلك قال الله رب العالمين فليعمل عملا صالحا من كان يرجو ثواب الله فليعمل عملا صالحا هذا شرط الاول ثانيا ولا يشرك بعباده ربه احدا اي يكون مخلص في هذه العباده ومخلص لله في هذا العمل يعني لو قام انسان بعمل وراء الناس في ذلك العمل مثلا قام يصلي ويقول ارجو ثواب الله لكنه لما قام يصلي ليراه الناس وليمدحوه فهذا لم ياتي بسبب من اسباب تحقيق المرغوب والحصول في المرغوب وهو ثواب الله سبحانه وتعالى اذا الرجاء هو الطمع في المرغوب ويحتاج الى العمل الصالح الخالص لله رب العالمين فاما الذي يرجو بدون ان ياتي باعمال فهذا كاذب في رجائه واما الذي يرجو ولا يكون مخلص لله تبارك وتعالى فهذا قد ادخل الشركه في اعماله واما الذي يرجو وياتي باعمال مخالفه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يحقق السبب الذي به ينال ذلك الثواب او ذلك المرغوب الذي يطمع فيه الدليل على ان الرجاء عباده قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا هذه وسائل للرجاء هذه وسائل واسباب لحصول هذا الرجاء الوسائل والاسباب ذكر الله تبارك وتعالى يجب ان تكون خالصه فما بالك بالغايات فما بالك بالغايه وهو الرجاء الذي يرجوه الانسان او الثواب الذي يرجوه الانسان من ربه تبارك وتعالى والرجاء على نوعين ان ترجو من غير الله ان ترجو من غير الله شيئا لا يقدر عليه الا الله ان ترجو من غير الله شيئا لا يقدر عليه الا الله هذا شرك بالله عز وجل هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى مثلا ياتي الى قبور الاولياء والصالحين ويقول للولي ارجو منك ان تنجح ابنائي ارجو منك ان تنجح ابني او ارجو منك ان تعين ابني على اجتياز الامتحان هذا يرجو ماذا هذا يطمع في شيء مرعب من عند من؟ من عند غير الله تبارك وتعالى وهل يقدر هذا في قبره هل يقدر على ان يثبت او يعين ابنه على النجاح في الامتحان لا يقدر فهذا الرجاء وهذا الطمع هو شرك بالله تبارك وتعالى الثاني ان ترجو من غير الله شيء يقدر عليه ذلك الشخص ترجو من غير الله شيء يقدر عليه ذلك الشخص تطمع في ان يثيبك هذا على عملك في متجر او في شركه او غير ذلك تطمع او تقوم له بعمل وتطمع من ورائه على ان يعطيك اجره بعد يقدر عليه ذلك الشخص اما الطمع في شيء لا يقدر عليه الا الله فلا يكون الا لله هذا الطمع لا يكون الا لله تبارك وتعالى اذا فالرجاء عباده ولا يجوز صرفه لغير الله جل في علاه قال ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه اولا ما هو التوكل كثير ما نتحدث عن التوكل ونحن لا نعرف معناه يقول انا متوكل على الله جل في علاه التوكل اولا امر قلبي كثير من الناس تجده يكتب توكلت على الله والتوكل عباده قلبيه التوكل عباده قلبيه لماذا لانه فيه تفويض تفويض الامور لله جل في علا فيكتب على المتجر توكلت على الله ها انت لست مطالب بالان هذا الامر توكلت على الله وانما عليك وتجيده في بعض الاحيان ولا نقول في معظم الأحيان في بعض الأحيان تجده يكتب توكلت على الله وقلبه مصروف لغير الله وتجده يفوذ الأمور لغير الله تبارك وتعالى إذن أولا التوكل ما هو التوكل لغة هو الاعتماد التوكل لغة هو الاعتماد وأما شرعا فهو تفويض الأمر بالتفويض مع اتخاذ الاسباب تفويض الامر مع اتخاذ الاسباب اذا عندنا في التوكل اولا علينا ان نتخذ السبب بعض الناس يجلس في المقاهي وينام في البيوت ويجلس تحت الاسوار ويقول انا متوكل على الله قم اعمل كيف سترزق اطلب رزقك من الله عز وجل يا قلتو وكلت على الله يا اخي والله يرزق من يشاء بغير حساب والله تبارك وتعالى يرزق الطير والله تبارك وتعالى يرزق النمل فوالله سياتيني رزقي ولا تموت نفس حتى تستكمل رزقها كهون كذلك اظن ان هذا من التوكل لا هذا ليس من التوكل إذ أن التوكل أولا هو أن تتخذ السبب وهذا السبب يجب أن تتوفر فيه أشياء ليس أي سبب تتخذه هذا السبب في ذاته يجب أن تتوفر فيه أشياء الأمر الأول أن يكون السبب ملائم لما تطلبه مثلا نظر ابتال على ذاته رجل مريض بالانفلونزا عفان الله واياك يذهب ويشرب اقراص لمرض القلب يقول اتخذت السبب شربت الدواء هل هذا الدواء ملائم ليس بملاءم انت انت اتخذت السبب الان يقول لك انا اتخذت السبب والان افوض امره لله لا السبب اولا عليه ان يكون ملائما لما تريده هذا اولا ثانيا يجب ان يكون المحل صالحا لذلك السبب ما معنى ذلك المحل صالحا لذلك السبب مثلا ياخذ اقراص الانفلونزا لكن هذه الاقراص لا تناسب المعده هل هذا المحل صالح ليس صالح المحل الان ليس صالح فسيزيد بذلك مريضا على نفسه ثالثا عدم وجود المانع من قبول ذلك السبب انظر السبب فقط يجب أن توفر فيه شروط أولا أن يكون السبب ملائم لذلك الأمر الذي ترغبه تصور أن مثلا يعني إلى الأسباب إلى الأسباب الرزق نظر المثال على ذلك سائق سيارة أجرة يذهب إلى مكان ليس فيه أي شخص ويطوف بسيارتي ويقول خرجت للعمل أنا اليوم واتخذت السبب هل هذا السبب ملائم ليس بملائم هذا السبب ثم عند ذلك يقول والله فأوضت أمري لا لا لا هذا يفتح لك باب بعد ذلك ما هو هذا الباب أن تقول لو أنني فعلت كذا وكذا وهذا الذي يريده الشيطان لذا لم يكن السبب تام لو اتخذت سببا تاما بعدين تقول قدر الله ما شاء فعل انا اتخذت جميع الاسباب التامه ولا حل صالح لذلك وليس وجود هناك مانع فوضت امري لله قدر الله ما شاء فعل لو انك مثلا تركت شيئا في الاسباب انت تتخذ تركت شيئا في الاسباب هذا يفتح لك باب على انك تقول لو انني لو انني زدت كذا او لو انني ذهبت كذا او لو انني فعلت العلماء يركزون على هذا الامر على ان السبب يجب ان يكون ملائم والمحل صالح لذلك السبب وليس انو هناك وجود موانع لقبول ذلك السبب هذا اولا الان اتخذت السبب هل اعول على الاسباب واقول ما دام اني اليوم خرجت بسياره في الاجره في اكبر شارع في البلاد فانني ساحصل مالا كثيرا لا لا تعتمد على السبب تقول انا الان اتخذت السبب الآن أفوض أمري لله في ماذا؟ في ماذا أفوض أمري لله؟ في أن يجعل ذلك السبب مؤثر في أن يجعل ذلك السبب مؤثر فيما أرغب فيه لأن الله جل في علاه لو لم يجعل ذلك السبب مؤثر هل سيؤثر بذاته؟ لا إذا اعتقدت أنه يؤثر بذاته فهذا الشرك للناع عز وجل في الربوبية هذا شرك لله في بالله تبارك وتعالى في ربوبيته فا اولا كما ذكر وذكر اهل العلم وهذا كلام على العلم ان اتخاذ السبب اولا ثم افوض امري لله عز وجل هذه عباده قلبيه تفويض الامر عباده قلبيه املاه انا الان افوض امري لله في أن يجعل ذلك السبب ملائم ها؟ ثالثا ما زال هناك أمر آخر وهو أني لا أعود للأسباب أصلا ما معنى ذلك لو تحقق لي ذلك الأمر أقول ذلك من فضل الله ليس لأني اتخذت السبب التام لا لو أراد الله ما حصلت النتيجة وإذا لم يحصل لي الآن ماذا أقول أقول لو أني لا لا أقول أقول وقدر الله ما شاء فعلي أنا فعل ذا الذي علي وفوضت امره لله والله تبارك وتعالى لم يقدر ذلك الشيء خيرا بي خيرا بي اراد لي خيرا سبحانه وتعالى هذا هو التوكل هذا هو التوكل وهذا هو الاعتماد على الله عز وجل هذا في كل شيء فمثلا يعني والنبي عليه الصلاه والسلام ذكر ان اسباب عديده من ذلك أن الله تبارك وتعالى دارك لهذه الأمة في بقولها يقوم الشاب الساعة العاشرة صباحا ويقول سأذهب أبحث عن عمل أي عمل تبحث عن أنت الآن لم تتخذ السبب والله قدر الله ما شاء فعلا وبعد ذلك ربما يرجع نفسي يقول والله لو قمت باكرا وكذا لا الإنسان يتخذ السبب الصحيح وهذا السبب كذلك يجب ان يكون شرعي سبب شرعي لان من الناس من يقوم في الصباح الباكر ويذهب الى معمل لبيع الخبور ويقول انا ساعمل فيه وابذل جهدي وانا سبب اتخذه والله تبارك وتعالى يبارك لي بعد ذلك لا السبب يجب ان يكون شرعي انظروا كيف قال الله عز وجل احل الله البيع وحرم الربا لماذا ذكر هذا وذكر هذا البيع سبب في حصول الغنى وكذلك الربا سبب في حصول الغنى اليس البيع سببا في حصول زياده الاموال كذلك الربا سبب هذا سبب وهذا سبب هذا سبب لزياده الاموال انا اعطيك 100 دينار واقول لك الشهر القادم تعيدها الي 150 دينار زاد المال انما ليس زاد المال وانا الان بعت اشتريت سلعه ب 100 دينار ثم بعتها ب 150 دينار زاد ان زاد لم يزد زاد هذا سبب لزياده المال وهذا سبب لزياده المال لكن هذا سبب شرعي وهذا سبب المحاسبه ان الاسباب التي امرنا ان نتخذها يجب ان تكون غير مخالفه للشرع لا تكون اسباب مخالفه للشرع وانما تكون اسباب كونيه ما معنى كونيه كونيه اذا ذكرناها ان يكون السبب ملائم المحل صالح عدم وجود المانع وكذلك شرعيه اي لا يكون فيها مخالفه للشرع اذا اتخذت هذه الاسباب أفوض أمر إلى الله الآن يعني لا أعتقد علينا أن لا نعتقد أن الأسباب توصل إلى المراد بذاتها لا. الأسباب لا توصل إلى المراد إلا بإذن الله تبارك وتعالى إلا بعد أن يأذن الله لو لم يأذن الله والله ما تحصل للك المطارع التي ترجوها أنت. ثم بعد ذلك اذا حصل لك ما ترغب فيه الحمد لله ذلك فضل الله ياتيه من يشاء واذا لم يحصل لك تقول قدر الله وما شاء فعل ولا تقل لو لان لو تفتح باب الشيطان الان الذي يتكل على الاسباب ويعتمد على الاسباب كالذين يقولون بلغتي الدارجه مسمار في حيط شهريه يقول لك انت خارج تلوج تو على خدمه وانا عندي مسمار في حيط حتى يصل هي لفظه لكن اذا صاحبها في قصد فحت مشكله وصاحبها بيقصد ان ذلك المبلغ الشهري لا يمكن ان يزول عنه ابدا وقد حقق ما يعني يهم له بقيه حياته لا يعبد الله بعد قليل يقدر الله عز وجل ان يرفع عنك هذا الامر ها لانه اذا اراد شيئا ان يقوله كن فيكون فالإنسان عليه أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى الذي يعتمد على الأسباب فهذا قد أشرك مع الله جل في علاه في الربوبي، هذا طعن في الشرع والذي لا يعتمد لا يأخذ الأسباب أصلا يقول أنا متوكل على الله كان كثير من الصوفية كثير من الصوفية يدرك العمل وأقول أنا متوكل على الله والله يرزقني والله يعطيني والله اعطى الطير وهي تطير في السماء من الذي رزق العصفوره مع النسر الله جل في علا الا يرزقني انا هذا توكل وليس اتكاء وبعد قليل انتظر ستجده يذهب لغير الله يذهب الى البشر ويطلب منهم وتجد ولو لم يطلب منهم تجد القلب معلق بالصديق وبالصاحب وبالجار وبالقريب الان يعطيه المال هذا تواكل هذا طعن في العقل هذا طعن في العقل اننا لا يقبل هذا الامر ان يكون الانسان يعني نحن نعلم ان الله يرزق من غير اسباب نعم يرزق الله عز وجل من يشاء بغير حساب ويرزق سبحانه وتعالى لو شاء يرزق يرزق بغير اسباب لكن جعل لكل شيء سببا انظروا الا يقدر الله عز وجل ان ينزل التمر على مريم عليه السلام وهي في تلك الحاله الضعيفه اضعف ما تكون المراه في حاله الانجاب الا يقدر الله عز وجل ان ينزل عليها التمر قال وهز اليك بجع النخله لو اجتمع 20 رجل على ان يهز بجع النخله ما استطاعوا وهذه المراه حتى ينبهنا الله جل وعلا على اتخاذ الاسباب علينا ان نتخذ هذه الاسباب وان لا نتكل عليها وانما نعتمد على الله تبارك وتعالى اذا حصل هذا الامر ما شاء الله حصلنا على كثير من الخير الاخروي والدنيوي الامور التي كذلك التوكل ليس في, في جلب المنافع لا كذلك التوكل في دفع المضار في دفع المضار هناك فرق بين دفع المضار ورفع المضار انتبه هناك فرق بين دفع المضار قبل حصولها ورفع المضار بعد حصولها بعض الناس يعلقون القماء الحوته والخمسه والقرنب وزال والسينوج والفلفل الاحمر يعني والملح وغير ذلك من الامور يعلقونها من اجل ماذا من اجل دفع المضار فكأنهم فوضوا أمورهم إما هم على قسمين إما أنه يظن أن هذا السبب في دفع الظر والله يفعل ما يشاء إذا ظن هذا الظن فقد أشرك شركا أصغر لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل هذا السبب ها أنت تشلى مع الله تبارك وتعالى لا وإن ظن أن هذا الأمر يدفع الظر بنفسه وقد اشرك شرك اكبر موخرجا من المله ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام كما في الحديث الذي صححه الامام احمد من تعلق تميمه فقد اشرك وهو بحسب اعتقادي من تعلق تميمه فقد اشرك مثلا يلد لها ابن صغير تعلق عليه خمسه من الذهب حتى تحفظه او تعدي تحت المسنده وتضع له خمسه او بعض ما يسمونه بالسينوج والفلفل وكذا حتى تدفع عنه الضرر له اعتقاد فاسد هذا منافي للتوكل بل انه كانت من عادات الجاهليه انهم كانوا يتوكلون على بعض الاشياء الماديه وهذا كان موجود عندنا الغرنوق وقت اللي يجيب الشيء الصباح واحد يخرج لل للعمل اذا راى هذا الطائر وهو يسمى بالغرنوق اذا راى يعني سربا من هذا الطير يميل يمينا يقول ها اليوم مبارك ويذهب للعمل واذا سار الى اليسار يقول هذا يوم غير مبارك ويتطير والتطير منافي للتوكل لان النبي عليه الصلاه والسلام قال الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون جماع ذلك وعلى ربهم يتوكلون جماع ذلك وعلى ربهم يتوكلون فمن تطير فهذا منافي كان قد حله في التوكل وهذا كانت من عادات الجاهليه التطير هو من الطير وهو اذا سنحد الطير يمينا فانهم يذهبون للعمل ويقصدون امورهم واذا سنحد الطير شمالا فانهم يتركون هذه الاعمال هذا والعياذ بالله من عادات المشتركين على المسلم ان يتركها اذا ذكر التوكل انه الاعتماد لغه وشرعا هو تفويض الامر الى الله تبارك وتعالى مع اتخاذ الاسباب دون النظر اليها بعد ذلك وهذه الاسباب يجب ان تكون ملائمه وتكون كذلك المحل صالح لذلك السبب وليس هناك وجود مانع لتلك الاسباب ثم يفوض الامر لله في او هذه هذه الفائده والله فائده عظيمه قبل ذلك انا اقول يفوض الامر لله مره سمعت الشيخ سعد بن ناصر الشثري قال اما التفويض فهو تفويض الامر لله في ان يجعل ذلك سبب مؤثر تفويض انظروا الى العلماء الربانيين يعني كيف ينظرون في الادله وكيف يعرفون هذه الامور وكيف تكون مؤثره كذلك في حياتهم ان يفوض الامر لله لماذا يسال الانسان قبل ذلك يقول لي في ماذا يفوض الامر لله في ان يجعل ذلك السبب الذي اختاره مؤثرا في حصول المراد في حصول ذلك المراد ثم ثالثا عدم الرجوع الى هذه الاسباب ما هو الدليل على ان التوكل عباده حتى نقول يا عبد الله اذا توكلت على غير الله فقد اشركت يجب ان يكون عندنا دليل المسلم يجب ان يربي نفسه على الدليل ليه اتكلم هكذا لا نعود الى ما كنا نقوله ما قبل والله سمعت اللي قالوا وسمعت اللي كذا وسمعت اللي هذه تجوز وسمعت اللي هذه لا تجوز وسمعت لي هذا كفر وهذا شرك وهذا لا الامر ليس بالتمني والامر ليس بسمعت وسمعت لا الامر بالدليل بالدليل جاء الشرع بامور نقتبس منها هذه الاحكام والذين يقتبسون هذه الاحكام هم العلماء الربانيون العلماء ولا يرجع الى الجهال العلماء هم الذين يستنبطون الاحكام الشرعيه من هذه النصوص فمنظر اذا جئنا لشخص وقلنا له يقول والله ها انا يعني اليوم لما فعلت كذا وكذا اعتقدت انني ساحصل على مرادي نقول له همت فوق الامر لله يقول لك والله ما فوضت الامر لله اعتكلت على ذلك السبب نقول واتشركت بالله عز وجل تقول كيف ما دليلك على هذا نقول له الله ذكر ان التوكل على غير الله شرك بالله جل في علا اين ذلك يقول الله جل في علا وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين يقول لك وين الدليل على ان اذا اشركت اذا توكلت على غير الله قد اشركت بالله نقول له اذا ثبت ان التوكل عباده اذا ثبت ان التوكل عباده فهل صرفه العباده لغير الله شرك نعم صرفه العباده لغير الله شرك اذا اثبت لي ان التوكل عباده هذا هو اثبت لي ان التوكل عباده حتى تقول لي بعد ذلك انت عبدت غير الله انت قربت لغير الله بهذه العباده نقول قال الله تبارك وتعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين في هذه الايه ثلاثه ادله على ان التوكل عباده في هذه الايه فقط ثلاثه ادله الدليل الاول وعلى الله فتوكلوا امر بالتوكل وقلنا الله عز وجل اذا امر بشيء فهو عباده وهو يحب ويرضى وهو عباده اذا كان ايمانا لا يجوز صرفه لغير الله الامر الثاني قال ان كنتم مؤمنين جعله شرط من شروط الايمان اذا تخلف الشرط تخلف المشروط يتخلف هذا الشرط تخلف الامر الاخر اذا تخلف التوكل على الله تخلف الايمان اذا جعله شرطا في الايمان الثالثه قال الله عز وجل وعلى الله اين وجه الاستدلال هي اصلها هي اصلها فتوكلوا على الله ان كنتم مؤمنين هكذا الجمله تكون اصلها لماذا قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا ماذا فعل قدم شيئا حقه التاخير انتبهوا انتبهوا لنصديع أن نفهم هذا باذن الله نفضيح نفهم هذا قال هي اصلها فتوكلوا على الله قال على الله فتوكلوا ماذا فعل قدم ما حقه التاخير هذا تقديم ما حقه التاخير عند اهل العرب يدل على الاختصاص والحصر والاقتصار ما معنى ذلك يعني خص الله بتوكلكم اقصروا توكلكم على الله احصروا توكلكم في الله لا لاحد غيره هذا معنى الحصر والاختصاص والاقتصار ان تقتصر هذه العباده على الله عز وجل مثلا نضرب مثال حتى يعني يسهل الامر مثلا اقول خرجت الى السوق لاشتري سياره خرجت الى السوق لاشتري سياره لماذا خرجت الى السوق؟ اني اشتري سياره هل هذا ينافي اني خرجت شيء اخر؟ لا لا ينافي خرجت الى السوق لاشتري سياره هذه الغايه الاولى ثم كذلك لاشتري بعض الالعاب لل لعبناه لا ينفي ذلك لكن لما اقول لاشتري سياره خرجت الى السوق يعني لم اخرج للسوق الا لشراء سياره فقط اذا قدمت ما حقه او قدمت ما حقه والتاخير فهذا يدل على الحصر والاختصاص والقصر ان تقصر ذلك الشيء في هذا الامر كذلك قال جل في علاه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون اولا قال انما المؤمنون على ربهم يتوكلون جعل شرط الايمان التوكل كذلك هنا تقديم حقه تاخير لان الجار والمجرور دائما ياتي في الاخر فقدمه هنا قال على ربهم يتوكل اصلها زادتهم ايمانا ويتوكلون على ربهم فقالوا وعلى ربي ما توكل يعني لا يتوكلون على غيره فتوكلوا على غيره لكانوا مشركين كذلك استدل بايه اخرى رحمه الله قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني حسبه يعني كافيه يكفي الله عز وجل يكفينا ربنا تبارك وتعالى ها شو نحكي الناس اليوم نقول لهم الا يكفينا ربنا سبحانه وتعالى حتى نلجا لغيره حتى نلجا والله لو كانوا من اصالح الصالحين لما نلجا اليه نلجا لله عليك فينا ربنا تبارك وتعالى ها يا ايها الرسول لا حسبك الله تعالى امان التابعك من المؤمنين يعني حسبك الله انت بعض الناس يظن حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين لا حسبك الله انت ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله كذلك يكفيهم ربهم والله عز وجل ذكر في كتابه ان الكفايه للعبد على قدر العباده على قدر ما تكون أنت عابد لله موحد لله ومستكتر من العبادات على قدر ما يكفيك أين الدليل قال أليس الله بكاف عبده قال أهل العلم هناك علاقة هنا بين العبادة والكفاية أليس الله بكاف عبده نزلها كذا وقت يكفينا هذا و يكفينا هذا وان شاء الله نكمل الدرس المره القادمه والتفصيل يعني اكثر في العبادات حتى أن ننتفع بهذه الدروس وان شاء الله ان ييسر الله تبارك وتعالى هناك بعض الكتب شرح الشيخ صالح ال الشيخ والشيخ صالح بن فوزان الفوزان صالح بن عبد الله الفوزان الفوزان ستاتينا في مده قريبه ان شاء الله وسنوزعها على الاخوه ونرجو ان الامتحان سيكون حول شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ والشيخ صالح الفوزان الفوزان واضح يعني علينا ان نعود الى هذه الشروح علينا ان نرجع الى هذه الشروح ومن وجد خطا فان ينبه ونسال الله تبارك وتعالى ان يعيننا على مرضاته جل في علاه وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم